وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ السَّيِّئَةِ بِمِثْلِهَا وَتُرْهِقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن عاصِمٍ كَأَنَّمَا أُوشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُولَٰئِكَ وأصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتون تُمْ إانَ تَعبُدُون فَكَفَابِلَّهِ شَهيدًا بَينناَا وَبَينَكُم إكُ عَن ععبادتِكُم للَغافِلين هناك لِكَ كَردُ كلُ نَفْسَّا أَسْلَفَد وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ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 قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنتم تكفون قل هل من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 وََّ لاَا يُنيِي مَِ الحَقتِ شَيْئ إِ اللهَّهَ عَمُون بِمَا يَفعلون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 وَلِكُلِّ أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يبلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين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 ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلب هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون